118. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا 119. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى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 يُصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْقَطُونَ 112. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون 113. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين